حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحويه نزق وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأي أخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا